وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءً وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمُ لَهُمُ عَذَابٌ مِنْ رِجَزٍ أَلِيمٌ الللههُ الذي سَقرَ لَكُمُ الْ البَحْرَ لِلتَجرِيَ الْفُلْلكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلتَبَتَغُ مِنْ فَضلِهِ وَلَعََّكُم تَشكرون وَسَّرَ لَكُم مَا فيِي السَّمواتِ وَماَا فِي, وما في الأررض جَمِي مِنْه إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ لِقَوْمتَفَكرُون